وَإمْسَسكَ اللهَّهُ بِظُرٍِّ فَلَكَاشِفَدَهُ إِلَّهُ وَإ يَسَسكَم اللهُ بِغُِّم فَلَكَ شِفََهُ إِلَّهُ وَإِن يُرِدِكَ بِخَرٍِ فَلَا رََّ لِفَضْله يصيب به من يشاء من عباده من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق قُلْ رَبِّكُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ ثَقَلَ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ما يضل عليها وان بل لئن ما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر تا يحكم الله واستعينوا على كلنكم واصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف لام را كتاب احكمت ايات حكيم خبير كتاب احكمت ايات ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ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 إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم